الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى بعد ما ذكر عداوته لمن عاد ملائكته ورسله قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل ومICAL فإن الله عدو للكافرين قال بعده ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يقفو بها إلا الفاسقون قد أنزلنا إليك أيها الرسول آيات بينات واضحات لا تترك في الحق لبسا تدل على صدق ما جئت به وفيها من البراهين والدلائل ما يكفي لكل ذي إنصاف أن يؤمن بها بل هذه الآيات المتلوه التي أنزلها الله على رسوله صلى الله عليه وسلم جاءت بقوالب لفظية بغاية البلاغة والفصاحة فهي معجزة في فصاحتها وبلاغتها وبيانها فلا يكفر بها بعد ذلك إلا الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تبارك وتعالى الخارجون عن الإيمان به فهؤلاء لو جاءتهم كل آية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 من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكل فإن الله ما قال فإني قال فإن الله عدو للكافرين ثم تحول الخطاب إلى المخاطب فقال ولقد أنزلنا إليك ما قال ولقد أنزل الله إليك وإنما جاء بأسلوب المتكلم بعد أن كان بأسلوب الغائب فإن الله عدو ما قال فإني فإن الله عدو للكافرين إلى أن قال بعده ولقد أنزلنا ما قال ولقد أنزل يعني الله أو قال ولقد أنزل الله وإنما قال أنزلنا فجاء بي ضمير المتكلم فهذا التفات من الغيبة إلى ضمير المتكلم وكذلك أيضا وجه الخطاب فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولقد أنزلنا إليك آيات بينات فهذا يشعر بالقرب وفيه تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم بعد تكذيب هؤلاء اليهود فكأنه يقول لا تكترث ولا تلتفت إليهم فهذا ديدنهم وهذه عادتهم ومن ثم فإن الله تبارك وتعالى هو وليك وهو الذي يؤيدك وهو الذي أوحى بذلك إلك ولقد أنزلنا إليك وفيه إثبات علو الله عز وجل على خلقه انزلنا لأن الانزال لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل وفيه أيضا اثبات انزال القرآن فإن عقيدة أهل السنة والجماعة أن القرآن منزل من الله سمعه جبريل عليه السلام من الله مباشرة بلا واسطة ويدل على هذا حديث تكلم الله عز وجل بالوحي فهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافا لبعض أهل البدع الذين يقولون بأن جبريل عليه الصلاة والسلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ أو من يقولون بأن جبريل عليه الصلاة والسلام أخذه من بيت العزة في سماء الدنيا هذا كله غير صحيح لأن هؤلاء لا يثبتون أن الله يتكلم كما شاء متى شاء على ما يليق بجلاله وعظمته فهذا مبني على اعتقادهم الفاسد ولقد أنزلنا إليك آيات بينات والتنكير في قوله آيات يدل على التعظيم فهي كلام الله تبارك وتعالى وهي مشتملة على الهدى الكامل من كل وجه فهي دلائل وبراهين فإن الآية تدل على معنى العلامة إن آية ملكه أي يأتيكم التابوت يعني علامة ملكه فهذه الآيات تدل على صدق من جاء بها وأنه جاء بها من الله عز وجل وليس ذلك بمختلقات من قبلي نفسه ثم تأمل وصف هذه الآيات بالبينات فالقرآن في غاية الوضوح والله تبارك وتعالى يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر يعني للتذكر فهل من مدكر فهذا التيسير يشمل تيسير الألفاظ فهو ميسر في حفظه وكذلك أيضا ميسر في تلاوته ويشمل أيضا تيسير المعاني فالله عز وجل خاطب العرب بما يفقهون وما يفهمون فلا يوجد فيه أحاجي وطلسمات وأمور غامضة لا تفهم ولا يعرف أحد معناها كما يقول بعضهم بأن القرآن فيه ما لا يعرف أحد معناه إلا الله يعني لا الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غير الرسول عليه الصلاة والسلام وهذا غلط فإن الله لا يمكن أن يخاطب الأمة إلا بما تفهم وهذا هو الغرض من انزاله كما قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته فهذا التدبر لا يمكن أن يتحقق إذا خوطبوا بشيء لا يفقهونه ولا يدخلوا تحت مداركهم فهذه الآيات وصفها الله عز وجل بالبينات فهي بين في نفسها وهي أيضا مبينة للحق فإن أصل هذه المادة بانة وأبان تأتي متعدية وتأتي لازمة أبان الحق أي أوضحه وتأتي بمعنى بان أي ظهر والتضح قد تكلمنا في الأسبوع الماضي في الكلام على أسماء الله الحسنى عن اسم الله المبين وذكرنا هذين المعنيين هناك فما بقي بعد هذا الايضاح والبيان إلا العناد لمن لم يدخل في الإيمان وما يكفر بها الا الفاسقون، فهذا يدل على أن الذين بلغهم القرآن وفهموا عن الله تبارك وتعالى خطابه فيه، ثم بعد ذلك هم يكفرون أن هؤلاء إنما حملهم على ذلك العناد والخروج عن طاعة الله تبارك وتعالى، فصاروا مختارين للكفر على الإيمان، مشترين الضلاله، مستعذين. بها بدلا من الهدى والحق وما يكفر بها إلا الفاسقون إذا هذه الآيات هذا القرآن هو في نفسه حجة وهو في نفسه معجز فإذا عرض على الناس وقرئ عليهم ثم بعد ذلك وجدت المكابرة والعناد ولم يقع منهم الإيمان فإن ذلك إنما هو بسبب عتوهم وعنادهم لا يكفر بها من كان خاضعا مؤمنا مستجيبا طالبا للحق وإنما من كان معاندا فإنه يكفر بها ثم قال الله تبارك وتعالى عن هؤلاء اليهود بعد أن بين وأشار في الآية التي نحن بصدد الحديث عنها أنهم فاسقون وما يكفر بها إلا الفاسقون إذن هؤلاء حينما لم يؤمنوا بهذه الآيات دل ذلك على أنهم فاسقون ثم قال الله تبارك وتعالى او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون فهم مع كفرهم واتصافهم بالفسق فإن أثار ذلك ظاهرة عليهم باديه في تصرفاتهم واعمالهم وسلوكهم ومزاولاتهم فهم او كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل اكثرهم لا يؤمنون قل ما بنقضهم للعهود فكلما عاهدوا عهدا طرح ذلك العهد فريق منهم ونقضوه فتراهم يبرمون العهود اليوم وينقضونها غدا بل أكثرهم لا يؤمنون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو كلما عاهدوا الهمزة للإنكار وكلما تدل على التكرار يعني أن هذا ديدنهم أن هذا عادتهم المستمرة ولا يكون ذلك عارضا وإنما هو شيء دائم مستمر كلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم نبذه أي طرحه وعبر هنا بالنبذ الذي يدل على طرح بغير مبالات نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون هذا إضراب يدل على أن ما صدر عنهم من هذا النبذ للعهود ونقب ونكث العهود والمواثيق أن ذلك بسبب عدم إيمانهم بل أكثرهم لا يؤمنون والإيمان له آثاره التي تظهر على صاحبه فالإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم بضع وستون وفي الرواية الأخرى بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق فالوفاء بالعهود إيمان الأمانة إيمان الشهادة بالحق إيمان فهؤلاء حينما انتفى الإيمان عنهم ظهرت آثار ذلك عليهم بنقض العهود فالإيمان الصحيح له آثاره السلوكية على أصحابه والمنتسبين إليه ولا بد فإن هذا الإيمان يحملهم على مقتضياته وفروعه وشرائعه وأعماله التي منها الوفاء بالعهود وأداء الأمانات أولئك لما انتفى عنهم الإيمان ظهر منهم أضباد ذلك من نقض العهود واذا يؤخذ منه على كل حال ما يتصل بالإيمان وآثاره السلوكية لعلي أتوقف عند هذا لأن الآية التي بعدها تحتاج إلى وقت أطول والله أعلم صلى الله على نبي محمد وآله وصحبه إذا كان لديكم إضافة أو سؤال نعم قل إذا كان الله أنزل آيات بينات فما تفسير الحروف المقطعة سيأتي كلام عليها إن شاء الله في درس الفجر غدا الحروف المقطعة الأرجح ليس لها معنى في نفسها فهي ليست بكلام مركب وإنما هي حروف تهجي وحروف التهجي عند العرب لا معنى لها في نفسها وإنما تشير إلى الإعجاز كما يقوله الفراء واغتيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من أهل العلم أنها تشير إلى معنى الإعجاز ولذلك لا تكاد تذكر إلا ويذكر بعدها القرآن أو ما يقتضي ذلك في ثلاث سور خاصة باقي المواضع يذكر بعدها القرآن ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه ألف لام الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق وهكذا في جميع المواضيع إلا في ثلاث سور ذكر ما يقتضي ذلك ذكر رحمة ربك عبده زكريا في سورة مريم والرحمة القرآن رحمة وهكذا على كل حال نعم في سؤال السلام عليكم